ينحب خيرك قضيم تسخي الكوردي بالطفا جانه داين توضين هلمي كتسك غاز وغا تسوي بسوي قريم منجيد لسا عمقا منري بسوي النوبرين من اسمي اللي غمض صيا، شو فاونك لموتن؟ اسمي اللي غمض صيا، شو فاونك لموتن؟ إكرق دموع دورس كي بي ولا سنوين ويني وشني نخدم غير جسمي دكلهو في حب شفت مولا نخدم جسمي دكلهو في حب شفت يا راجل ابو يدي شخيل de neus, ogen, en we kent zeker als we gaan. Goed, er is weer een goed سحر ظلاميك ولد وليفتح دم وارد سحر ظلاميك ولد وليفتح دمث وارد أمس وهر ودخير كسعد أما ريت نوتفعل أمس وهر ودخير in feydam ik zag het. Het is nog lichmatig niet. Ik heb hier geen zeg. Ik vertik de koord niet. Ik is, hier geen Ik Het hier Het is Jalote en dood, men niet ziek raiswaar. Uw riedes weer een nieuwe koeien, mee, Het zijn niet die te zدغري, het kennieje, wat het gevoel mordt. Het zijn niet die te zدغري, het kennieje, wat het gevoel mordt. Het zijn het بهلكي يسكن يضرل ان جرحيت تفاوير يسرح حق مي كقولو اسمك تكيخالو يسرح حق مي حب خيرك اخويا بتصير فوق بتسطر Janot in thuur, el michet ik na thuur. Kudrids weer nu kudrids weer nu kudrids weer is just the side of the